اللهم أنجز لهم ما وعدتهم اللهم أنجز لهم ما وعدتهم في كتابك اللهم إننا نشدك عهدك ووعدك اللهم أنزل نصرك وتأييدك أنت عضيدهم وأنت نصيرهم وبك يقاتلون اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم ربنا أفر صبروا وثبت أقدامهم وصرموا على القوم الكافرين.